أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم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 وَلَوْ تُوَعَّدْتُمْ لَخَذَلْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا يَهْلِكَ مَن نَّلَكَ عَن بَيْنِ لَيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَن حي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 وإذ يريتموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في, ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أبرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واثبتوا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 وَلَا نَسْيَنُ اللَّه وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نكص على عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ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 ذلك بان الله لم يغير نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كداب ال فرعون والذين من قبلهم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 في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إنهم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 لهم لا تعلمون اللهم يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفا إليكم يوفا إليكم وانتم لا تظلمون وان جرحون السلم فجنح لذا وتوكل على الله انه هو السميع العليم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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عشرون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 والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم في ما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما فضلتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 حقا. لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحى ببعضهم أولى ببعض في كتاب الله إنهم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 وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مَعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَآذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَآذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهَ بَرِيئُهُمْ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 وَلَمْ يوااجِروا عَلَيكُمْ أَ أحدَدًا فَأَت إلَم أَهْدَغُم إى مُدتين إَِّ الللهَا يُحِبّ المُتَّبين فَإِذاَا سَلَ خَْأَشحرحُم فَقُتُل الْ المُشتكينَحيَيثُ وَجَمغُم وَقُدُون وَقُدُهُم وَحْصُرهُم وَقُدُ لَُم كُ فانكتبوا واقاموا الصلاه واتاوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجبه حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم ابله امنه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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرقونكم بأفوانهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساعرون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 بعد عندي وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مرحبا وَيُذْهِبُ غَيْظَهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَن يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا رَسُولًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ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 يكونوا من المقتدين اجعلتم سقايه الحات وعمارة المسجد الحرام كما امن بالله كما امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله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 وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال قدرتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وَجههادٍ في سَبله فَدَ رََّسُ حتىَ يأتِيَ اللههُ بعَمك واللههُ يَهْدقَوْم الفَاسِقين لقدَ صََكُم الله في مواطن كَذَةٍ وَيَومَح نَيلٍ إذعجَبَتكُم كَثَتكم وَيَوومَش نَيلٍ لذعجَبَتكمُمْ كَثَتكم فَلَ تُغْن عنك ششييئم وَضاقَت عَلَكُأَ وَضاقَت عَلَْكُ أَغُّ بِماَا رَحبَت ثمَُّ وََّْتُم مُدِبِرين ثمَُّ أَنزَنَ اللهُ سكيرَةَهُ على رَسُولِي وَعَلَ المُؤْمنين وَهزَ ل يُندَ لمم تََهَا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 انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يؤنيكم الله من ثقله ان شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحذمون ما, ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يحذمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوله بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وَالَّذِينَ هَادُوا مَرِيمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نور الله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 ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون